الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إله يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة التاسعة والعربعون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم نكمل فيها الفوائد والأحكام المستفادة من قول الله تعالى وأئيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحرب بالحرب والعد بالعد والأمة بالأمة فمن عفوا له من عف him شيئا فاتباعا بالمعروف وعذابا الله بإحسان ذلك تفتيهم ربكما رحمة فمن اعتد بعد ذلك فله عذاب عليه وقد انتهى إلى قوله تعالى فمن عفوا له من عف him شيئا إلى آخره فاستفاد من هذا من هذه الجملة أنه إذا أفعى أحد من الورقة عن القصاص فإنه يسقط القصاص في حق الجميع تقريبا الجانب الرحمة ولا فرق بين أن يكون نصيب العافي كثيرا أو قليلا مثال ذلك لو فرضنا أن المقتول له عشرة إخوة وهو مرتهه فقال إذا تسعة منهم بقصاص وعفى واحد منهم عن القصاص فإن القصاص يسقط وتجب الديح للجميع ووجه ذلك قوله فمن عثي من أخيه شيء فإن كلمة شيء نكره في سياق الشرب فتأم القليل والكثير ومن فوائز الآثة وأحكامها أنه يجب على الآث عن القصاص أن القاتل بالمعروف بحيث لا يشق عليه ولا يتشره لأنه أفع عن اقتصاص فلن يبقى إلا الديه دون فلن يبقى إلا الديه دين في ذمة القاتل ومن فارز آية الكريمة وجوب أداء, أداء القاتل للديه بإحسان لأن الذي عفى عنه أحسن إليه بإسقاط القصاص عنه فكان الأداء, الأداء إليه بإحسان من مكافأته على هذا العمل الجليل ومن فوائد الآية الكريمة جواز النسخ في شرائع الله وهو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي ومقترى دليل شعي وقد سبق الكلام في ذلك وعلى قوله تعالى ما ننسخ من آية معنوسها نأتي بخير منها أو مثلها ومن الآية الكريمة نحبة الله سبحانه وتعالى للتخفيف على عباده لقوله ذلك تخفيف من ربكم وهذا أمر ظاهر في جميع الشريعة فالشريعة مبنىها على يسر لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الدين يسر ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم ومن فوائد الآيات الكريمة محبة الله عز وجل لرحمة العباد فإنه جل وعلا أرحم الراحمين بعباده كما قال يعقوب لبنيه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ومن فواعد الآية الكريمة وأحكامها تحريم اعتداء أولياء المقتول على القاتل إذا عفوا عنه وأنهم إن اقتلوا بعد ذلك انخذوا بما يقتله عدوانهم فلو أن أحدا من ورقة المقتول لم يقتنع بالعفو فذهب وقتل القاتل فإنه اقتل إذا تمت شرود قصاصه ومن فوائد رئيس كريمة جواز التعبد لله خوفا من عقابه وعذابه لأن الوعيد بالعذاب يؤثر في كمال العبادة والتعبد ويتفرع على هذه الفائدة غلط من قال من بعض الناس إن كمال العبادة أن تتعبد لله تعالى حبا فيه لا تمعا في ثوابه ولا خوفا وقابل فإن هذا قول لا صحيح فقد قال الله تعالى عن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشدعوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوان ثم قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون لكم في القصاص أي في قتل القاتل المتعمد أن تم إذا تمت الشروط حياة وذلك أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل فإنه سوف يمتنم عن القتل فتكون الحياة له ولمن هم في قتلهم يا أولى الباب يا أصحاب العقول لعلكم تتقون أي طلبنا عليكم قصاص بأجل أن تتقوا القتل الموجبة في القصاص في هذه الآية الكريمة بيان الحكمة من وجود القصاص وهو أنه الحفاظ على حياة البشر لقوله تعالى ولا كون في قصاص حياة ومفائدها الإشارة إلى أن قتل القاتل عدل أي من العدل حيث سماه الله تعالى قصاصا وهو أخذ الجاني ب بمثل جناهه ومفائل الآية الكريمة القصاص سبب للحياة وليس سببا للموت خلافا للظالم المعتدي الذي يقول إنه القصاص زيارته في الموت فإن القاتل إذا قتل انضم قتله إلى قتل المقتول فيكون المقتول نفسي. فيقال لكننا إذا قتلنا القاتل امتنع عن القتل آلاف الناس فكان في ذلك حياة البشر وليلا العقوبات التي قدرها الله عز وجل في بعض المعاصي لم تهت الناس هذه المعاصي ولم يبارو بها ومن فوائد الآيات الكريمة وإحكامها فضيلة العقل بقوله يا أول الألباب فجعل الله تعالى العقل لببا ومعه من أن اللب هو المقصود وأن وأن قصورا ما هي إلا غطار لحفظ اللب ومن فوائد هذه الآية الكريمه أنه يجوز الاستذار بالعقل في حسن الشريعة فيما أمرت به وفيما نحت عنه ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله تعالى لم يأمر بأمر فيقول عقل ليته لما أمر به ولم ينهى عن شيء فيقول عقل ليته لم ينهى عنه ومن قائد الآية الكريمة وإحكامها إثبات التحسين والتقبيح العقليين بمعنى أن الأقل يشهد بأن هذا حسن وهذا قبيح لكن ليس للعقل أن يحلل ويحرم ويوجد، لأن هذا إلى الله وحده ومن فائد راس كريمة إثبات العلل والحكم فيما شرعه الله بقوله تبارك وتعالى لعلكم تعقلون لأن لعل هنا للتعليل وبهذا انتهى كلامه على هذه الآية الكريمة وانتهت بها الحلقة التاسعة والأربعون وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته